الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن انك انت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول او عمل اللهم انا نعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك ونعوذ بك ان نقول زورا او نعشى فجورا او يكون احدنا بك مغرورا ونعوذ بك من شماتة الاعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء ونعوذ بك من شر الخلق ومن هم الرزق ومن سوء الخلق ونعوذ بك من بطن لا يشبع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك امين امين امين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد فكنا في الاسبوع الماضي نتكلم عن اللقطة وهي ما يجده الانسان من شيء غير محرز يعني أن تجد شيئا غير محفوظ في مكان أو مربوط في مكان أو مغلق عليه باب أو كذا أو كذا لأنه دام محرز ما بقاش لقطه يجي واحد يأخذ حاجة مثلا يفتح باب مأكول ويأخذ اللي جوه الباب إذا كان متاع أو فرش ويقول أو ده لقطه ما يبقاش لقطه اللقطه ان تجد شيئا غير محرز لكن اذا الانسان فتح باب واخذ من وراء هذا الباب شيء يبقى ده سرقه ما تبقاش لقطه سرقة شيء واللقطه شيء اخر لان السرقه اخذ مال من حرز مثله يعني لازم يكون مال محرز ومتحفظ عليه ويجي واحد ياخده يبقى ده اسمه إيه؟ سارق وهناك فرق بين الغصب وبين السرقه السرقه انك انت تلاقي مثلا شنطه مقفوله تفتحها وتاخذ اللي جواها الشنطه دي حرز ولم اخذت شيء من حرز يبقى سرقه لكن لو انت مسكت صاحب الشنطه ضربته وشلت الشنطه غصبا عنه ومشيت هذا يسمى غصبا ونتكلم عن كل منهما في وقته ان شاء الله المهم ان اللقطه انت بتلاقيها لا هي محرزه ولا هي مع انسان دي حاجه واقعه او ضاله في الطريق وجدته في الطريق او في مكان عام وهناك اشياء لا تلتقط يعني افرض انك انت لقيت سياره ملاكي او تاكسي مقفوله صاحبها قافلها بالمفتاح وسابها جيت انت طفشت الباب ولا عرفت تفتحه ورحت راكب العربيه وسيئها تقول دي لقطه لقيتها في السكه دي مش لقطه لأنه مدام قفل باب العربية وحطاه في مكان اعتاد الناس أن يضعوا فيه دي ما تبقاش لقطة اللي مثل السيارة والحاجات اللي زي دي دي لا تلتقط ليست من الدراهم ولا من الدنانير ولا من السلع ولا كذا ما هياش جهاز راديو أو ساعة أو نظارة بقى يجي واحد يجيب سيارة يجيب عجلة مقفوله ويفكها ويركبها يفتح القفل وقول ده أنا لقيتها لقطة وتاخد أحكام اللقطة لا ده كل ما يسماش هذا لا يسمى لقطة وقلنا ايضا ان الـ الـ الاطفال لا تسمى لقطة مفيش واحد برضو يلاقي طفل في السكة ويقول والله ده لقطة أنا اخليه عندي لما يبقى صاحبه يسأل عنه ده ما يسماش لقطة انما اذا هذا الطفل اذا كان تائه مثلا واخد بالك او لا يعرف طريقة اهله فانت تاخذ هذا الطفل وتوصله او تعلن عنه ولا يأخذ حكم اللقطه طب انك تقعده سنة وان حد سال سألش تتصدق به ها او يبقى ملكك الاطفال لا تملك الاطفال لا تمتلك لان زي ما قلت لكم في الاسبوع الماضي الحر لا يدخل تحت ايه تحت اليد الحر لا يدخل تحت اليد فالحر لا يلتقط ولا يباع ولا يشترى ولا كذا ولا كذا لأن هو حر خلقه الله حرا فهو لا تجري عليه احكام اللقطة صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام الأغنام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه يا رسول الله ألتقط الشاه لو لقيت شاه ماشيه في الطريق نعجه ماشيه في الطريق أو معزة او خروف ماشي في الطريق ومحدش معاه هل يعتبر هذا لقطة؟ أخذ برضو عندي وأكل وأصرف عليه وأعلن في المساجد إننا وجدت شاتاً أو وجدت ماعزاً هل هذا يعتبر لقطه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للزب يعني إما أن الشاهد تكون ليك أو لصاحبها الأول أو يفترسها زئب يخرج عليها وياكلها يبقى أنت الأحسن ان تلتقطها بدلا من ان تتركها لزئب ايه ياكلها فالشاه تلتقط لكن الابل لا تلتقط محدش ياخد جمل ويقول ان ده لقطه الجمل لا تجري عليه احكام اللقطه ليه لان برضو النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الناقه فقال دعها فان معها حذاءها وسقائها معها حذائها ومعها سقائه يعني تقدر تعود من غير اكل وتقدر تدافع عن نفسها لو جه زئب, زئب يهاجم الجمل او سبع او كده الجمل يقدر يدافع عن نفسه فيزن يترك حتى يبحث عنه صاحبه وحتى يظفر به دعها فإن معها حزائها وثقاءها ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تلاقي جمل ما تاخدوش وألحقوا بالجمل برضو الفرس الفرس برضو لو لقيته ماشي في الشارع كده هو لا تزيبه لأن انت هتأخذوا ليه صاحبه هيدور عليه لحد ما يلاقيه يعني مش هيجيله مش حي مش مثلا زئب يأكله أو بتاع إذا الفكرة من اللقطة إن أنا بحافظ عليها يا شيخ من أن يدهمها شيء أو يأكلها أو يفترسها شيء فقال له الجمل معها, إيه معها إيه حزاءها الحزاء اللي هو الخف الخف بتاع الجمل يعني ومعاها ثقاءها يعني ما بيعطش يعني مخزن المية النبي قال له سيبه ما تخافش عليه سيب الجمل في الصحراء حيجي صاحبه برضو يعصر عليه ما تاخدوش وتقق وتمرر صاحبه عليه فقالوا ان الخيل كذلك وبعضهم الحق البقر ايضا بالجمال فقال انها ايضا لا تلتقط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من آوى ضالة فهو ضال خلوا لكم معايا في النقطة دي عشان عايز أوصل منها إلى حكم آخر با كان في بعض الناس وجد الراعي الذي يرعى له بقره وجد معه بقرة غريبة وجد مع الراعي بقرة غريبة قال ما هذه البقرة قال بقرة ضلت الطريق وجدتها فضممتها إلى البقر حتى يسال عنها صاحبها قال اطردها اطردها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آوى ضاله فهو ضال من آوى ضالة فهو ضال فاعتبر ان البقرة ضالة هنا بقى بيختلف الفقهاء في معنى كلمة ضاله وعايز اقول رأي الفقهاء في هذا عشان مسألة انشاد الضالة في المسجد ما معنى كلمه ضاله هل الضاله هي الدراهم والدنانير والشنط والساعات والراديوهات والحزام والحذاء وهذه الاشياء هل دي تسمى ضاله ولا الضاله هي الإبل والبقر والغنم خلي بالك من تعرفين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سمعتم الرجل ينشد الضاله في المسجد فقولوا له لا را لا رد الله عليك ضالتك يعني اذا لقيت واحد بيقول ما حد شاف فرس او ما حد شاف جمل ما حد شاف غنم ما حد له لا رد الله عليك ضالتك يعني ان شاء الله ما تلاقيها ابدا روح يا شيخ ان شاء الله ما تلاقيها النبي امر بهذا عليه الصلاه والسلام لا رد الله عليك ضالتك لانه سمع واحد في المسجد يقول اين جملي ينشد جملا له فقال له لا رده الله عليك لا رده الله عليك اياك ما تلاقيه خالص ففهم من هذا ان انشاده الضاله في المسجد حرام لكن ما هي الضاله انا النهارده لو ضاع مني ازازه ريحه مثلا من اللي لسه جايين دون ولا مثلا قرشين في جيبي وقعوا في المسجد الجيب كان مثلا مش سليم وقعوا منه قرشين في المسجد او مخاف اقول يا اخوان انا وقع مني فلوس لاحسن تقولوا لا ردها الله عليك مثلا وابقى انا بانشة الضاله في المسجد المسألة يعني عايزين نعرف ما معنى الضاله يعني الضاله اصل الفقهاء اختلفوا في مسألة الضاله وانا عجبني كلام الامام الخطابي من الشافعية رضي الله عنه وارضاه امام الخطابي بيقول الضاللة ليست الدراهم ولا دنانير انما الضاله هي عبارة عن البقر والغنم والابل الضاله عنده في اللغة المعنى اللغوي لكلمه ضاله البقر والغنم والابل لانها تمشي وتضل طريق تمشي وتضل الطريق لكن الفلوس اللي من جيبك دي هل دي تسمى ضاله هل صارت الدراهم والدنانير وضلت الطريق ابدا الفلوس ما بتمشيش الدراهم ما بتمشيش دنانير واخد بالك الساعه لو انت سبتها في دوره المي مثلا وتيجي هل يمنع أن تقول أنا فقدت ساعتي حتى يتنبه إنسان مثلا ويردها إليك هل يمنع هذا على رأي الخطابي اللي بيقول إن الضالة هي البقر والغنم والإبل يبقى لا يمنع أبدا أن أقول فقدت كتابا لي مثلا فمن وجده فليحضره أو فقدت ساعة لي من وجدها فليحضرها أو فقدت كذا لأن دي لا تسمى ضاله ولا يجوز لمسلم أن يدعو عليه بعدم الرد ويقول لا ردها الله عليك كما يقال في الضاله لا هذه تقال في الإبل والبقر والغنم دام فسرنا الضاله بالإبل والبقر والغنم يبقى إذا سمعنا من ينشط الضاله في المسجد ويقول فقدت مثلا غنما لي فقدت كبشا لي نقول له لا رده الله عليك لأن دي ضالة بالاجماع اما اذا قال فقدت ثوبا لي مثلا هل الثوب ضال هل هو يمشي ويضل الطريق? لا. ثوب ما يمشيش. مين الكلام ولا ايه? لا يقال له لا رده الله عليك باعتبار ان هذا ليس من الضوال ليس هذا من الضوال التي يدعى على صاحبها بعدم ايه بعدم الرد على رأي الخطابي بعض الفقهاء قال الضاله كل ما ضل عنك وكل ما غاب عنك وكل ما ذهب من يدك يسمى ضال لكن الحقيقة وعلى هذا الرأي بقى يبقى لا يجوز ان يقول احد فقدت نقودي او فقدت ساعتي في المسجد او فقدت مثلا حزائي او فقدت كذا يبقى هنقول له لا رده الله عليك ويبقى معناها ان الضاله دي بتشمل اي حاجة تضيع لكن لا انا اميل الى رأي الخطابي وهي ان الضاله هي البقر والابل والغنم لان دي لا عقل لها لا عقل لها وإلا انا لو كان اي شيء ممنوع السؤال عنه في المسجد ما صحش افوت كده عليه على على واحد قاعد في المسجد يقول له السلام عليكم هل رأيت اخي فلان يبقى ضالة بقى لو احنا هنطلق الضالة بصفة عامة يبقى انا لو جيت لواحد قاعد في المسجد السلام عليكم يا شيخ محمد يقول له عليكم السلام هل ألم ترى أخي فلانا مثلا هل رأيت أخي فلانا كان لي مصحف هنا هل رأيت مصحفي يبقى معنى هذا لو هقول ان كل ده ضال من الضوال يبقى هو يقول لي لا رده الله عليك وده مش معقول بالعكس كان الصحابة يسأل بعضهم عن بعض في المسجد يسأل بعضهم عن بعض أين فلان لأن أريده في كذا فإذا معنى الضال كما يقول الخطابي البقر والإبل والغنم إن واحد بها بقى الخيل والبغال والحمير مثلا وايه والدجاج يجي واحد في المسجد يقول ما حد شاف فارخة بيضة آه كانت طايره من هنا او حمامة بجناح قبلق او مش عارف هذه ضوال هذه من الضوال نقول له لا ردها الله عليك لا يسأل عنها في المسجد لكن اللي قاعد في المسجد ممكن يقول عصرنا على كذا عثرنا على حمامة او عثرنا على مثلا دجاجة هو اللي يعلن ان احنا لقيناها فمن عرفها فليأتي صاحبها فليعرفها وليأخذها لان ده باب اللقطة من قلت لكم ان الذي وجد الملتقط الملتقط الذي وجد لقطة عليه ان يعرفها فان عرفها احد اخذها لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما لقيت له قال له احفظ عددها واحفظ وعاءها واحفظ عفاصها وعرفها عرفها سنة يعني قول انا لقيت كذا من عرفها فليأتي ياخذها من عرفها فليأتي الي لياخذها مش هو يقول انا ضاع مني انت اللي تقول انا وجدت عشان يبقى ليك ثواب الاعلان ها ومن نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب ايه؟ يوم القيامة فما تضطرش هو يقول فيحنا أنا عايز اقول اني الضاله اذا قلنا انها لا تشمل الا البقر والغنم والابل والخيل والبغل والحمير والدكاك وما اشبه ذلك من كل الطيور والحيوانات التي تضل يبقى دي لا يجوز انشادها في المسجد اما النقود والسياب والساعات والزجاجات وما اشبه ذلك فهذا يجوز الاعلان عنه في المسجد ولا يقال لا رده الله عليك لأنها لا تسمى ضالة وهذا ما أميل إليه والله أعلم أنا أميل إلى هذا وإذا اللي خلاني النهاردة تناولت مسألة البقرة التي وجدها الراعي فأخذها فقال له الرجل الذي يعمل له الرجل الذي يستعمله قال له اخرجها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آوى ضاله فهو ضال معنى من آوى ضل فهو ضال يعني من آوى ضاله ولم يعلن عنها ولم يعرف الناس انه آوى ضاله فهو ضال واحد جت عنده فرخه نطت في البيت او ديك نط في البيت فقال لك كتم يا ولد خلاص لا من شاف ولا من دري ان حد سالني هدي له الديك الحد جه قال يا جماعه ما شاف كذا هقول له تعالى والله لو ما حدش جه خلاص انا كاني ما ايه كاني ما حدش إيه؟ كإن ما لقيتش حاجه هذا ضال هذا اوى ضاله من اوى ضاله فهو ضال ليه لان المفروض ان تعرف بها المفروض ان تقول عثرت على ديك فمن عرف لونه وحجمه ومثلا لون ريشه فلياتي الي ليقول ان حد عرفه خلاص لكن انت تكتم وتقول والله ان سالوا انا هقول لهم ما حدش سال خلاص يبقى ده اهي دي بقى منقوه ضاله فهو ايه فهو ضال فاهمين الكلام واحد يجد مثلا حذاء جديد كده في المسجد ها يروح ايه حطه جنبه واخده في ايده والله ان حد قال انا ضاع لي حذاء نبقى ان اقول له لا اهو هو ده ما حدش جاب سيرة يمكن واحد بقى لبس حذاء قديم وبيحسبه بتاعه ولا نسي ولا بتاعه اه نحط دمطة ناخد دمطة من اوى ضالة فهو ايه فهو ضال صلوا على رسوله عليه الصلاة عشان نستكمل بقى موضوع اللقطة قلنا ان لقطة الحرم ها؟ لا تلتقط الا لمن يعرفها اذا كنت حتاخدها عشان تقول ان انا وجدت كذا او انت عرفت صاحبها انت عارف ان النظارة دي بتاعت فلان ده في الحرم انت عارف ان النظارة دي بتاعت فلان او الساعة دي مكتوب عليها اسم فلان او الشنطة دي مكتوب عليها اسم وعنوان فلان صاحبك قلت الله دي بتاعت صاحب فلان طيب بدل ما سيبها بقى اخدها وادهاله في هذه الحالة يجوز ان تلتقط لقطة الحرم لكن لو انت لم تعرف عنها شيئا فالجمهور يقول تركها حتى يأتي صاحبها وياخذها وبعض الفقهاء كالمالكية والأحناف قالوا لا بأس أن يأخذها ويعرف بها يقول اللي ضيع له كذا وكذا وكذا أه؟ ويعلن في المجامع العامة أنه عصر على كذا وعصر على كذا كل ده ليه؟ ليه بنتكلم في اللقطة؟ لأن إذا, إذا ضيعت الأمانة فقد ضيع الدين إحنا ليه الفقهاء عاملين؟ في اللقطة مسائل طويلة جدا لخصتها بالنسبة, بالنسبة لنا هنا وجبت اهم ما فيها وإلا فيها كلام كتير ليه كل ده ليه عشان الامانه اللقطة تتعلق بالامانه اساسا ها؟ لا دينا لمن لا امانه له لا. لا دينا لمن لا له واذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة يجي واحد يلاقي حاجة يقول والله فرصة محدش شايفك لا محدش شايفك حطها في جيبك ويمشي خلاص تبقى دي امانة دي مش امانه هو مش معنى الـ الـ الامانه انك انت تخون واحد اداك قرشين وتقول له انا ما خدتش مش هي دي بقى الخيانه الخيانه برضو ان تلتقط اللقطه وتكتم عليها ها وتعمل عمل من لم يجد شيئا او لم يرى شيئا او لم يعثر على شيء كان ما حدش شاف حاجه لقيت قرشين على باب الجامع او لقيت قرشين في ركن من اركان الجامع حطهم في جيبك وخلاص حد شافك لا خلاص هل هذه امانه ولا خيانة لا دي خيانة دي خيانة فالفقهاء لما تكلموا في اللقطة تكلموا عشان تركيز وتوطيد الامانه في اذهان الناس لكي تكون امينا في كل شيء في كل ما تأتي وفي كل ما تدعم. ها؟ والله سبحانه وتعالى يبارك في الحلال القليل خيرا من الحرام الكثير لان الحرام الكثير لا ينفع الحلال القليل ينفع لكن الحرام الكثير لا ينفع بل ان الحرام الكثير يذهب الحلال الحرام الكثير يذهب الحلال ولو كان كثيرا ايضا يضيعه يوتره جمع الحرام الى الحلال ليكسره دخل الحرام على الحلال فبعثر دخل الحرام على الحلال فبعثره فالإنسان عشان يحافظ على ما عنده إذا التقط شيئا وأنا قلت شيئا إيه شيئا له بال مش تيجي تزعج الدنيا عشان لقيت عنباية تقول دي لقطة يا أخواننا مين ضعله مش عارف أنا لقيت حاجة هنعمل فزوره بقى الكدع يقول أنا لقيت إيه واخد بالك واللي يقولها ياخدها واللي يقول عليها ياخدها وهي كلها إيه عنباية ده كلام يا راجل ها؟ أو تمرة لقيت بالحة تعمل عليها الفقهاء قالوا لا مثل هذا يؤكل يأكله من وجده ولا يعلن عليه ويعلن عنه ولا شيء لان البلحة او التمر العنبة او واخد بالك اه لكن اذا كان شيء له قيمة زي يعود اصب مثلا او ذي الاصب النهاردة مثلا بربع جنيه ولا بثلاثين قرش ولا واخد بالك او اكتر ولا البطيخة بعد عنك بقت بالشيء الفلان يبقى تلاقي حاجة في السكة من دول وتقولها هي زيها زي العنب من العنبة البطيخة يا قلبي لا تحزن مش مش معقول هذا شيء وذاك شيء آخر واخد بالك فأنت على نفسك بصيرة تعرف ايه اللي له قيمة تعلن عنه اما لقيت مثلا ارنف والحراتي يلا يا اخو يا رزق ساقاه الله اليه ها كل ارنين مفيش مانع ادي اللي جنبك واحد وخد واحد مثلا كله ماشي واخد بالك انت ولا ايه لكن لو لقيت بقى شنطه شنطه خضار مليانه فول حراتي يبقى لوليه جايباها من فلوس جوزها وقعتها مش فايده نسيتيها فين وقال فين حق الفول وادتيها فين وهكذا يبقى لازم تعلن بقى او اذا كلتها يبقى تعمل حسابك ان الفول اللي انت كلته يسوى كذا يوم ما يجي صحابه تقول لهم والله ايه احنا كلنا فول بكام خمسين قرش اد الخمسين قرش مع السلام صليتوا على الرسول عليه الصلاه والسلام الامانه المهم ان يكون المؤمن امينا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ده المهم